ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَاصِدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الق خَلَقَ الإسَ عَمَهُ البيان الشَّمسُ القمَرُ بحُب وََّجمُ الشَّج يسجدَ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 কি অ ফল কল ইন শর ফল ইং ক্যস ও فبأي জিনুম ربكما تكذبان